الله رسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شغل صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم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 خافوا وعلموا أن الله شديد العقاب وذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون, تخافون تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات علنكم تشكرون يا تَخْلُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخْلُونَ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ